الحمد لله رب العمي والصلاة والسلام على من النبي بعده وعلى التابعين الرغم الآن إلى مدين ثم مبع نزلنا مع اللقاءات المسمات به الوصول إلى أصول من علم الأصول وهذا اللقاء الرابع عشر وتوقفنا عند قول الماتن الإجماع الإجماع تعريفه الإجماع لغة العزم والاتفاق <تصفيق>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 يبقى انا عندي كده ثلاث ايه تقسيمات اجماع العلماء على الكتاب والسنه ثم جمهور المسلمين على على الاجماع كيف وخالف فيه بعض اهل العلم ثم محل خلاف بين اهل العلم حتى بين جمهور المسلمين في للصحاب و شطبا من قبلنا و قول الصحابي وللصحاب وللاستحسان مع ازاي في عناوين لن تاتي معنا في الكتاب لكن تاتي معنى في الكتاب الايه اعلى لكن ده ايه ده التقسيم الادله المستنبط منها على جهة الاختلاف والاتفاق بين اهل العلم واضح الكلام يبقى الاجماع هذا محل اتفاق بين اهل العلم صح كده بين جمهور الايه المسلمين محل ايه اتفاق جمهور الايه المسلمين والا مثلا الام الشوكاني لا يرى الاجماع عزيز وكذلك بعض أهل العلم قال تعريفه الإجمع لغة العزم والاتفاق ومنه قوله تعالى فأجمع أمركم وشركائكم واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي يقول اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي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 كلام واضح ان هو يقول ايه ان لم يذكر ان هذا الاجماع دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا, كذا, كذا لا يجوز ان نعد هذا الاجماع فيه دلاله على ان النبي قاله ليه لا يجوز ان نعد ان النبي قال كذا الا بدليل صريح نسمع من النبي ان يقول قال قال, قال رسول الله صلى الله كذا مع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 فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لله فينا كما قام فيكم يعني هذا الكلام كلام من الذي ف كلام النبي صلى الله عليه الله قام كما قام فيكم فقال اكرموا اصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب حتى ان الرجل لا يحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد ألا فمن صره بحبحة الجنة البحبحة هي التوسط في المنزل واللزوم المنزل يعني من أراد أن يلزم وسط الجنة ألا فمن صره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة نقوم بلنا عشان نواجه الاستنباط والشاهد فليلزم الجماعة هل انت تسهم من هذا الكلام فليلزم الجماعة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 ولا قياس ان شاء الله إيه ممكن لما تكون لحالك وتضطبط الحق يعني يفوتك كقيد خيضه رب العالمين يفوت كمثلا إيه اللقبة من الألفاظ اللي انتقف عليها أما إذا كان الجماعة فما يفوتك لا يفوت غيرك وما يفوت غيرك لا يفوتك أنت وبحث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 لا الى اجمع Harbor ما هو الآن المنكر هذا الذي اتفقوا على أنه منكر هل اتفقوا على أنه منكر لأنهم أجمعوا على ذلك ولا اتفقوا على أنه منكر لوجود دليل معا زي أنا الآن هم اتفقوا طب اتفقوا ليه معا زي ما يكون اتفقوهم هذا لوجود الدليل على أن هذا إيه منكر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 الذي ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة هذا يكفر مع ازاي؟ المسألة الثانية هاب أن الإجماع هذا كان من المعلوم من الدين بالضرورة المسألة هذه فأنكرها يكفر بذلك المعلوم من الدين بالضرورة يدخل فيه الإجماع القطعية صح؟ ويدخل فيه مسائل أصلا هي معلوم من الدين بالضرورة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 من ادعى في المسألة في الإجماع فقد كذب فقد كذب ما يدريه لعل الناس اختلفوا طب هذه الجملة تحمل على إيه تحمل على ما بعد تفضل كالصحابة في البلدات يبقى ممكن نخلص من ذلك بأن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه القرون المفضلة مثلا قبل أن تتفع البلاد وأن يتفرق الناس والعلماء في البلدات عزيزي مثلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم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 مثلا الإمام النووي يقول في مسألة مس المصحف على غير وضوء فيقول وهذا مما لا خلافة فيه معا ازاي ده لا لقائل أن ينكر هذا الأصل الإيه؟ الإجماع كما قال الإمام الإيه؟ الشوكاني فينا الأوطر يقول له هناك المخالف فلان وفلان وفلان معا ازاي فهذا إيه؟ ما ندرسه من ده إجماع قطع لو إجماع قطع لا يخالف أحد أصل مع ان مثلا مسألة كمسألة الاجماع عند الامر الشوكاني لم تؤثر عليه في نيل الاوطار معا زي ممكن تجد لها تأثيرة مثلا في الثيل الجراف معا زي لكن في, مسألة في كتاب زي مثلا كتاب نيل الاوطار لا تجد ان هذه المسألة يعني تأثيرا قويا يظهر في ترجيحات ما فانا ارجع المسألة الاصلية هي الاجماع لايه الظني ممكن انسان يقول مثلا في اجماع ولا يكون بالمثالة إجماع واضح؟ يعني مثلا مثلا مثلا مثلا إذا تناجى إثنان فلا إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى إثنان دون الثالث فإن ذلك يحزين صح؟ اليوم أنه مثلا يقول في شرح مسلم طيب هب أن كانوا جماعة يعني مثلا اثنين واثنين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 بعض العلماء قال هو من المتساهلين وبعض العلماء قال هو يخرج من العهد بقوله لا اعلم احدا خالف في كذا وكذا دائما يقيد بايه بعدم العلميه يعني هو لم يعلم فيخرج من الايه من العهد بخلاف ما يقول اجمع المسلمون على ان المراه لا تجب عليها صلاه الجمعه عايز ايه ما قال إيه لا, لا اعلم خلافا في ان المراه لا تجب عليها صلاه الجمعه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 انت أصلا بتقرأ مثلا بالإبام النووي مثلا في المجموه وعد المسألة من المجمع عليها لكن أصلا انت في خلطك يعني الدليل انه ليس عسلم يقوله كذا ألا يحق لأحد أن يستنبط منه خلاف ما يعني ذكر الإجماع عليه معايز زي طيب انظر إما أن يكون أصلا فهمك للحديث غير الصحيح معايز او أو أن المسألة أصلا إيه هي فيها خلاف معايز لأن الإيمان هو في غالب الحين لا يعتد بخلافة الظاهرية أفضل وكثيرا ما يكون يعني إيه يعني أقوال الظاهرية لها إن القوة ما لها وعلى أأتي معنا هذا في إيه في فقه لك المتواجد صحيح واضح الكلام إلى هنا معايا بسل قال شروط الإجماع للإجماع شروط منها اولا أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء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 واضح له اطلاع كبير بأقل علماء فيعني في يقبل قوله في نقل الإجماع بعضهم قال فيه كلام معا ازاي وليس كل مثال ينقل في الإجماع الحق في خلافها لا معا ازاي جل ما ينقل فيه الخلاف هو صحيح جل ما لا ينقل فيه الخلاف هو صحيح واضح هل تبقى على مدر الأجيالي شمال ان مشو بعد بعض القول المشكل لا يعتبر تقصد يعني اذا اجمع العلماء على مسألة ثم جاء عالم اخر تخالف فيه مع زي تقول بهذا ينقض الاجماع الاول لا ينقض وان الامه مت اجمعت على قول معين لا يجوز لاحد ان يخالفه اصلا مع ازاي حجه عليه اي نعم لا يجوز له مخالفته على المجتهد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 ده جملة جميلة جدا وإنما يمنع من حدوث خلاف يعني ايه نحن أجمعنا على المسألة الجيل الذي ياتي بعدنا لا يحق له أن يختلف أصل اجمعنا يمنعهم من خلافهم من أن يكون بينهم خلاف في المسألة التي أجمعنا عليه واضح؟ ها؟ ايه نعم اذا أجمع الجيل الأول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 ها لو حصل الوضع كان حصل فيها بما اننا قلنا بعد جزء من مثلا كان في حاجات ظاهريا في المساله هذه المساله <نسوا> هذه الجيل الاول اجمعوا عليها ما تكلموا فيها يعني الان تطرح لنا المساله طيب فيها خلاف بعد فتره ظهرت ظهور الحاجات او عايزينها بعد كده اتقدموا مع بعض في الحل في بعض ثاني الجزئيه الاخيره الثاني دوت ماشي اجمعه بعض على لا اختلفوا. اختلف اختلف على حكم ما على حكم. فبعد الجين دوت الجين اللي جه بعده ظهر له دليل فاجمع فيه الجين امم تكتب بقى نعده هذا اجماعا لا لا نعده اجماعا لان الان الجيل الاول هذا اختلف وكما قلنا في ادلة الاجماع ان الدليل قد يفوت لكن لا يفوت الجماعة كلها معا ازاي بس راحزة مثلا انت بتطرحها دي مسألة بعيدة جدا اللي لان انا بقول الاجماع الذي انضبط هو ما كان عليه القرون المفضلة قبل ان يتفرق العلماء يبقى لما يكونوا علماء كلهم موجودين معا ازاي انا عندي دليل ليس عندك فانا اطرحه انا اذكره معا ازاي فالبقى الاجيال اللي انت عملتها الهديك خلاص اصلا الـ الـ لما اختلفوا انا عزو الصلاف ازاي انا اقول انا لم هم اجتمعوا ويعني دليل غائب عنك لا يغيبوا عن الاخر ليه لان فلان حدثني بحديث لم يحدثك به صح كل انسان طرح معين ده وفا اجمعنا في المسألة على قول هذا يعد إيه؟ إجماعا لكن المسألة أنت بتقولها بتقول إيه؟ هم مسألة ظهرت معاً إزاي؟ فالعلماء اختلفوا فيها معاً كده؟ فأتى جيل بعدهم معايا؟ قالوا بقول قاله بعض من اختلف في المسألة ليه؟ لدليل ظهر طيب هذا القول قالها قال به بعض من خالف في الجيل الذي قبلهم مع ازاي وانا عرفت ان هاني قال كذا ودريو كذا وانا لم اقل بقوله ليه بقى لان عندي مثلا حديث ضعيف مع ازاي دي بقى المسائل دي ممكن انا اتكلم فيها اقول ايه بقى لو اتوا بقول لم لم يسبق اليه يعني فلان مثلا قال حرام حسان يقال لا ده هذا اصلا إيه؟, ايه مستحب اتى بقى فقال هذا اصلا مكروه ودليل الحرام كذا وخرج عن الحرام الى الكراهة لكذا ولكذا معاك زي لكن المسألة أولى لا وصل ولا ايه لانه يقول لهم خالفوا في المسألة اصلا خالفوا في المسألة كل طرح قوله وكل عنده دليل فالذي يليه وصل لدليل فالأدلة التي وصل إليها وصلت إليهم وقال بعضهم بها وقال بعضهم بخلافها وقال كذا يبدو مثلا تاني وصل اشراف لا لا يعد اجماع حتى لو نعم لو الجيل يبقى اجمع الجزيل الذي قبلنا على قولين ونحن اتينا بقول ثالث يخالف القولين الاوليين يجوز لنا مع الذيت ويجوز ان نقول اجمع العلماء على القول كذا وكذا واضحه مم. ده دوره تقريبا وكترش مثلا قال الالحرام محله وبعدين اكتشف نظاره ده حصل ايه يا جماعه لا اجماع يعتبر يا جماعه يعتبروا اجماع شايف ده دليل يعتبروا اجماع ها مش ده كده يعتبر دليل ماشي اكتشاف من ده دليل حتى لسه ليه ماشي طيب ده اجماع كده ده اجماع لا ما انا الرد بتاعي بقى ان الان اين العلماء الذين اجتمعوا ولا او حتى انا اكون اجماع المسلمين لا اقول لو لو اجتمعوا اعزائي وقالوا كل من له درايه بالمساله فلياتي في يوم كذا في مكان كذا يجوز لي ان اقول اجمع المسلمون على كذا وصلت انا بس اصمم اني لان المسائل دي اصلا هي محل خلاف بين اهل العلم مع ازاي فواعمل عشان يوصلني في ناول إليه أنه ممكن يحصل إجماع إلى الآن يعني شبه مستحيل أن يحصل إجماع وقيل لا يشترط ذلك فيصح أن يعني عقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده وذكرنا أن هذا قول مرجوح يقول ولا يشترط مسألة أخرى ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم يعني مثالة ثانية, ثانية. هل يشترط انقراض العصر يعني لأننا علماء العصر واجمعنا على مثاله بعد إجماعنا يعد ذلك إجماع مباشرة ولا يعني لابد أن نموت أولا أو ينقرض هذا العصر ولم يرجح فيه احد عن قولهم الاقرب انه بمجرد اتفاقهم يكون اجماع مع ازاي لان لو قلنا بالقول الاخر يبقى معنى ذلك اجماع الامه على خلاف الحق فتره من الزمان مع ازاي وهذا يخالف ما ذكره الله عز وجل واضح شباب يبقى لا يشترط انقراض عصر المجمعين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 ولان الاجماع حصل ساعة اتفاقهم فما الذي يرفع؟ شوف الاخر اللي هو منصرف مدير بس يعني و ا شئ من رسميات الصح يعني ينقل واقعة لم يذكر اطرافها بالضبط يقول وقد ورد عن عمر ما يدل على ذلك فقد اجمع فقد جمع الصحابة رضي الله عنهم ذات يوم على مشورة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 يعني ما ذكرهم ألا يصبقه خلاف ايه؟ مستقر طيب فإن سبقه فلا إجمع فإن سبقه خلاف مستقر وإجمع العلماء في العصر الذي يلونهم ايه؟ ليس بهذا بتاتا فعلا بقى <تصفيق>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 تقع تبين به الايه المراه ليه لوجود الايه الخلاف يكون مثال ذلك من نقل الاجماع على ان الطلاق الثلاثا يكون باينا نقول هذا لا يمكن لانه كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ان طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر والسنتين من خلافه عمر يعد واحدة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 يعني اللي هو السنه هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن اه يعني ما في يعني ذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو هو ده رجح في المساله الاول كنا الاول إن ان هو النبي صلى الله عليه وسلم فقد علم موضوع عذره مع زي لكن ان اصلا هي فيها خلاف بين اهل العلم هذا ليس من ناحية اللي جمعنا مش, مش في دائرة ذكر الـ الأقوال الـ لكن هذا هو الراجح لكن باب المظهر للمسألة هناك إيه المخالف حتى أن عمر يقول رأيت أن الناس قد تعجلوا في أمر كان لهم فيه يعني تريف فلو أجريناه عليهم ثلاثا فأجرهم عليهم ثلاثا فكان من يطلق امراته ثلاثا في مرة واحدة تبين منه المرأة ويحكم عمر بذلك وصلت يعني هذا من ناحية السياسة يعني لا فيه دليل هياتي معنا ده قال ابن القيم لو عكث دليل هذا المستدل لكان اقرب للصواب يعني لو قيل بل الإجماع على أن الثلاثة واحدة لأنه مضى قرن بل مضى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتان من خلافة عمر الطلاق فيها واحدة فأيوا إجماعا أصحوا من هذا الإجماع لكن اشتهر القول الثاني بين الناس بعد أن قضى به عمر رضي الله عنه سياسة لا تشريع طيب يعني إيه لأن عمر لا يمكن أن يشارع الشرائع لكن قضى به سياسة من أجل أن يمنع الناس ويردعهم عن الطلاق الثلاث يعني انا ممكن سير الناس على قول مع زي خلاف أصن القول هو الأصلي أو خلاف القول الراجع أو خلاف ما تدل عليه الأدلة لأرضعهم بهذا القول طب هو الدليل في ذلك قال وهذه السياسة قد جاهد بمثلها السنة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 <تصفيق> وكان في الأصل أنهم كانوا يأخذونها في عهد أبي بكر فلما تغير الحال تغير الحكم حصل إجماع وذلك وزيش منهم مش فهم بها الجزء الأخير يعني الآن مصف. كانوا يأخذون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر ثم قال عمر هذا في وقت كان المسلمون فيه مستضعفون أما الآن ولهم فيها شوكة فلا نعطيهم من الإيه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 ما يت لا لا هو يتكلم الان ما... لا لا لا لا في خلاصه ابن بس لما تولى عمر ده لم يعطي سام المؤلفه مع زي كان في عهد ابن بكر في عهد ابن بكر نفسه او عمر لم يعطي المؤلفه فقال له ابو بكر اعطيه مع ازاي تقصد هذا لا انا واحنا رحنا هذه المساله تدخل معنى لماذا لأن فيها أصلا تأويلا ما هو التأويل؟ هو عمر كان يظن أن المؤلفة كلبهم يعطون في وقت الصبعات المسلمين فيقول الآن وقته أزدى وقت قوة لا نعطيه ما زي؟ بخلاف المثال التي نحن وإيه دي ممكن نقول هو كان يظن أن العل تتبع الحكم وكان يظن أن علة يعطى المؤلفة كلبهم هو الصبعات المسلمين العل زالت فيزول الحكم لا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 يعد هذا إجماعا ونسمي إجماعا ثقوثيا محل إخلاف بين أهل العلم الأول ليس بإجماع ولا حجة وهو قول الشفعي والمالكية وقالوا بأنه لينسب لساكت قول لينسب لساكت قول هذا الساكت لأنا قلت بأنه إجماع نسبت له إيه؟ القول بما قال المتكلم أصلا والقول الثاني ليس بإجماع ولكنه حجة ضمنية طب الاجماع حجة قطعية حجة قطعية عزاج فهم ليس باجماع ولكنها حجة ظنية وقولوا بعض الحنفية وبعض الشافعية واحتجوا بأن حقيقة الاجتماع هو الاتفاق من الجميع والتكلم الجميع أما هذا لم يتحقق في الاجماع السكوتي عليه الصحيح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 هو كالإجماعي الصريح وإن كان أقل منه وهو قول أكثر الحنفية وقول الحنبلة احتجوا بأن السكوت يحمل على الموافقة دون غيرها متى قامت القرينة وانتفت الموانئ ننسبه جدا بقى هو يقول ايه؟ هو قول أكثر الحنفية وقول الحنبلة طب احتجوا بيه؟ بأن السكوت يحمل على الموافقة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 فين الورقة وفين الاخفة اللي هم يأخذوا طب ما تعطيهم لله من... هو ذكر اربعة اكوال زي... لكن اوه لا, لا هو هو هو نفس الاخير لكن بزيادة قيد ايه بزيادة قيد ايه اللي هو انقرضه قبل الانكار هو هو هاتي الورقة عند الصور على هذا المعسكر في عند استخدام تبعتها ما كم مساء اولاد 17 هنا قاعد الامتحان تبقى تنسخة بقى الاخ اللي اللي راح يمسي الان طيب يقول تعريفه الاخ اللي كان معاك وعطاني الوراء اخذ نسخة طيب تعريفه القياس لغة التقدير والمساواة تقول قصة الثوبة بالزراع اي قدرته به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 وفرع وعلة وحب طيب الآن الله عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا إذا نوضي للصلاة من يوم الجمعة فافعوا الى ذكر الله وظروا البيع صح حرمة البيع بعد نداء الجمعة ده أصل ولا فرع ده أصل صح طيب تأذير او عقد إزار بيت بعد نداء يوم الجمعة ده فرع ولا أصل ها طرح طيب عله النهي عن البيع بعد نداء الجمعه التشاغل عن صلاه الايه صح طيب هل العله دي متحققه في عقد الايجار ما زي يبقى الحكم نعطي الفرع كما هو للاصل يبقى حرمه عقد الايه بعد نداء الايه الجمعه واضحه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 يبقى حرمة صرب نبيذ الطمر او نعم كده على تبيل على قول بعض اهل العلم ماذا على قول بعض اهل ان بعض اهل العلم كالحنفية وان كان يعني خلافهم غير واطبر في هذه المسألة قال بان النبي صفام النبيذ الذي حرمه هو ما كان من ايه؟ مما يفعله اهل المدينة وكسر ذلك على خمر اهل المدينة مع ازاي وانا بقول لسا بقول المسألة ايه خلافة غير معتبر لكن هبقى ان احدان قال بهذا ننظر لان المسألة من هذه الوجه يبقى انا عندي اصل وعندي فرع وعندي علة وعندي ايه حكم لابد من توافر العلة في الاصل في الفرع كما توفرت في الاصل حتى نعطي للفرع حكم الايه الاصل يقول فالفرع هو المقيس والاصل المقيص عليه والحكم مقتباه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها والعلة هي المعنى أو الوصف الذي ثبت بسببه حكم الاصل هذه العلا لماذا حرم الله عز وجل كذا يبقى لي كذا فكل من توفرت في هذا الوصف او هذا الحكم او هذه العلة نعطي نفس الحكم اما ان تعرف عن طريق النص اعزائي واما ان تعرف عن طريق الاجماع واما ان تعرف عن طريق نفي الفارق بين الاصل والفرق كما سأتي معا اعزائي ولكل ايه مثال قال وقد دل على اعتباري على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة واقوال الصحابه فمن ادله الكتاب قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان يبقى عطف الميزان على الايه على الكتاب فيكون شرعا نازلا من عند رب العالمين واضح عطف الميزان على الكتاب فيكون ايه له نفس الايه الحكم يكون شرعا نازلا من عند الله عز وجل قال والميزان ما توزن به الامور ويقايس به بينها لأدلت من قال بالقياس وإن كانت الظاهرية نفو أصلا للقياس ولم يقول به وقالوا بأن يعني من أخذ بالقياس فكانه تتبع قطوات الإيه الشيطان ليه؟ لأن الشيطان قايت لما أمره عز وجل بالسجود لأدم قال أسجد لمن خلقت صين قايت بين خلقي الذي هو من النار وهو أفضل من الذي خلق من من الطين فآبى أن يسجد فاستكبر فكلمنا كافرين معا ازاي وأهل السنة يجيبون عن هذا بأن هذا القياس هم يقولون أصلا هو قياس باطل لماذا لأنه يخالف النص الصريحة من عند رب العالمين بمعنى ايه بمعنى أن الله عز وجل لو قال لنا افعلوا كذا معي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 وإلى غير ذاك من أدلة بقى يعني هم يقولون مثلا يا يولدين من لا تقدم بين يدي الله ورسوله واتقوا الله أن الله سميع عليهم فكل من عمل القياس فكانه قدم بين يدي الله عز وجل ورسوله قولا آخر وكذا لكن طبعا إيه؟ هذا كله يخالف ما يثير عليه من يقول بالقياس القياس مثلا ما فيها دليل أصلا حتى تكون لا تقدم بين يدي الله ورسوله وفي دليل معا ازاي وانا اعملت القياس فاتيته بقول ان اخر لا مفيش دليل اختلط عن عمر اصلا الناس المتذكر حديث لا تقدموا بينها دا يا رمضان ايه الذين لا تقدموا بينها دا يا رسول معا ازاي فاحنا بنقول إن المسألة اللي احنا بنتكلم فيها على القياس ما فيهاش دليل اصلا واضح اللي هو ابن القيم في ز... في اعلامه الوقائع يسمى القياس بالميزان الميزان هو القياس الميزان ولدي... <تصفيق> ابن القيم يسمى القياس بالميزان ويقول نسميه افضل بما سماه بعضه جل في كتابه فسمه بالميزان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 كل مثل دربه الله في القآن كل مثل دربه الله في القآنفه دليل على القة كل مثل دربه الله في القآنو دليل على الق لأن به لأن به لا المخصود به الحاق الأمر المعنوي بالامر الحسي الحاق الامر المعنوي بالامر الحسي معنى الكلام ان الله عز جل يضرب الانثال ليقرر بالناس فهم المسألة فالله عز جل يبين لهم ويقيس بامر ظاهر لهم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 قالت نعم قال صومي عن امك طب فين هنا القياس؟ حصل بين الدكتور الدكتور يبقى قاصا بين الله على دين الايه؟ حلق. الادمي واضح؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الايه؟ القياس يبقى ناخذ من الايه المساله جواز أن تصوم المراه عن عن أمها.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 قال ما الوانها قال حمر قال هل فيها من أورق يعني فيها ابل كده في ابيض واسود يعني بياض وسواد قال نعم قال فانا ذلك قال لعله نزعه عرق جواب ف تعال يكون خد جينات من الايه من الاجداد ولا حاجه ازاي طبعا انا ادبي يعني معايا فلعل اخذ يعني بعض الصفات الوراثيه الوراثيه للايه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 لله وجود المخالف الا وهو الايه الا وهم الايه الا ظاهري ألا اعزائي هذا هو فهم اصلا الايه المزنيه لعل كان بعض الايه لا يكون اصلا بال ايه الله اكبر <تصفيق> <ها؟ تصفيق> الان الاظهري هؤلاء خالفوا ام لم يخالفوا يعني يقول هذا لو كان فعلا اطلع على كل قول لأقوال الصحابة في المسألة هل تأخذونها بالقياس أم لا, لا ازاي مش كده برضو لأن مثلا ممكن بعض الصحابة أنت أخذت بالقياس هو لم يأخذ بالقياس والأقوال واحدة مؤطا هم لم يكونوا ناخذ بالقياس انه يعني لان اصلا الاجماع والقياس والكتاب والسنه والامور التي تستنبط من الاحكام لم تكن هكذا على عهد الصحابه اصلا يعني ما كان معروف عند الصحابه اصلا لأن الادله التي تستنبط منها الاحكام الكتاب والصنة والاجماع والقياس بل كان هذا في قلوبهم مع ازاي في استنباط الاحكام يعني انا اقول مثلا بعض جل ما يقول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 فنأخذ او فنخرج من ذلك بان الايه واحد مع ازاي وفي كثير من المتائل بس في مثال هم عندهم يعني ان لو مثلا عندي بك و في فلان تقدم لك ويعني قالت نعم ستتزوجه يقولون ان يزوجها اريد ان النبي صا قام قال اذنها صماتها وهي لم تصمت بل تكلمت مع ازاي قد تدعو إلى الضحك لكن لو قررت في المحلة قد تغير رأيه يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الراكب الذي لا يجري طيب هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذن يجوز التغوط يجوز أن تتبرز في الماء الراكب هذا قولهم وفين يبدأ قولهم اللي لإنت لما انت لما تقرأ له يعني هو سيستوعبك وصوله اصلا اصلا انت ما انتش مطلع او المسألة عندك مش مكتملة ما زيك فتليه مثلا افرض المسألة في عشر صفحات فانت رايح جاي مع بقى هو كان قبالك في الفقه يعني لما تقرأ لأحد اعطيت عقلك له اللي يقرأ مثلا في صحيح فقه السنة يقول لأحد ده, ده هو فان ده القول ده هو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 وفين بقى عندك الات الترجيح كان هتقول ايه بس هو هنا اصلا لم يرد طب وده رد اصلا ده العلماء يقولوني مثلا ايه قولوا لا اعلم فيه خلافا لا يدل على عدم وجود المخالف احنا درسنا كده في الاصول فهو هنا اصلا ذكرها ولم يعلق عليه بخلاف ما لو قرات اللي ايه لواحد فقط ورجحت قوله ممكن تقولتها بادنى ايه بادنى كلام واضحه ولا ايه وجاب ال اللي بيقرا في شرح الموطا عقله كله هو عقل الشرح المستنقع ف... عشان كده بيضل فتره الى ان يخرج من دائره المستنقع الم... الشرح ذات المستنقع فعلا ي... ي... يضل فتره ليه لانه يعني اصل ده كلام سهل و... وسلس وفعلا ده الراجل يعني زي... ده الى ان ي... يخرج عن نظام الايه الشرح الممتع ويتعود على غيره معايا محمود ده كلام ده مش معاك خالص <تصفيق> طيب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 البر بالبر والقمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فانا بقول ان العله في البر والطمر والشعير والملح انه مثلا من المكيلة يبقى كل صنف كان مكيلا يجري فيه الربس ده نقول مثلا لكن ده مش ده الراجع بكلم على عند الحنابلة ان المكيلة هذا يجري فيه علة الريبة وان الثمنية تجري فيه علة الريبة اذهب الفضة الثمنية والبر والصمر والشعير والملح ده المكيل فانا بقول ان العلة المكيل وجدت الارضة مكيلة يجري فيه الريبة طيب مثلا الاشنات صنف اخر انا امثل بما يمثلون به الاشنان مادة تستخرجه من بعض الاشجار تستعمل في غفل الرأس ويتشبه الصابون لا الاشنان بضم الهمد الاشنون لا, لا لا الاشنان بلاس الاشنان او الضرة مثلا مع معا ازاي؟ اذا من انتم مش مستوعبين معنا, معنا واجي معنا في كتاب الطهارة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 لكن هو الأرز اللي انت بتقول ده يجري في الظرع اللي تربى لأنه مكيل هو الأرز مكيل واضح فننع أرز الأصل إيه أولى لأن قد يكون القياس الأول لا يصح فلا يصحه الذي يليه ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة مثال ذلك أن يقال يجري الربى في الظرع قياسا على الأرز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 مع لكن لما اكون بقى بندرس كتاب اللي بيوع مثلا باب الربا فانا اقول بقى مثلا هناك اختلاف بين ثلاث اقوال قول الظهرية وقال غير الثاني التامي والشافعي واحمد بن حنبل والحنفيه ابدا افاتي يكون مطعوما وبعضهم قال ده ان يكون مطعوما وماكلا وبعضهم قال ده ان يكون مطعوما مطعوم فاحس وبعضهم كالمالكيه قال ان يكون مكيلا ومدخر مع ازاي قال ان يكون مقتاتا فانا ساعتها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 لماذا الله عز وجل اوجب على المسلمين اذا أكلوا لحم الابل أن يتوضعوا هذا أمر ايه تعبدي انت بتقول ده امر ايه تعبدي يعني لا يصل العقل اليك معايا فاذا كان علة حكم الاصل تعبدي كيف اقيص عليها انا مش عارف اصلا علة الحكم ده ايه اقيص عليها ازاي لذلك يقول ان يقال لحم النعامة ينقض الوضوء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 يعني ايه الان لو في يعني عاصته رقعت الشمس كان لا شمس فنرى الدنيا كان في وقت كسوف لكن ما في كسوف امال في ايه ده اصلا ليه غيوم وكذا كان الشمس ايه مش موجوده اصلا طب هل ينفع ان انا أقول بقى الان يستحب او تستحب صلاه الكسوف طب ليه يقول لي طب ايه الفرق ده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 كان يسجده في وقت الآيات او كذا مش متذكر اللفظ يعني يعني <تصفيق> ازاي لكن زي ما قلت كده ما ينفعش ان انا شرع ايه عبادة من باب الايه القيادة وفي امور تانية تعبودية محضة يعني ليه انت بترمي بالحجارة في رمي الجمار مثلا في الحد طب ليه ما يجيش ترمي بالحجارة مثلا في اي عمود في الشارع ولا في ليه يشمعها اليوم ده ويشمعها يا رمي الجمار فده دي ايه صن ايه؟ امر تعبودي وخب بالك ان انت وانت بتفعل للعبادة غير التعبودية بيبع عندك ايه نشأ وكوه لين انت عارف العلة منها ايه؟ بخلاف الايه؟ الامر غير الايه؟ غير المعلومة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قاله انما جوع الى الطواف ورمي الجمار لإقامة ذكر الله فانت وانت بتدمي الجمار عارف ان هذا من ذكر الله عز وجل فبع عندك حاوية ايه؟ بتذكر الله عز وجل واضح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 a uh, for